تاريب تعالى الآن والفقف حركة هذا الزمان وحضر ما كان أطهر الرشاد بها أقدس الصفحة حضر ما ک اضطراری شه، نتو سکل بیه،